فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم العسير على الكافرين غير يسير لرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم ممدودا وبنينا شهودا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 وما يعلم جنود ربك الا الله وما هي الا ذكران للبشر كلا والقمر والليل اذ اجبر والصبح اذا اصفر انها لا احدى الكبر نذيرا للبشر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 أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم عمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منه